بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي مهربانو بخشنتي نعمتي كورو كوروك ياسين خوي ازاني ما بستي لا ياخد واتا اي كسيا كناوت ياسين وما بستي في غمبرا ياخد اي ادمي زاد بجوري زماني ماني خيريتي كالرشادى يا انيسين بوبيو تنهاني نيويدوها مما بيتوا وكهنده لتفسير نسكاني قرآن نسيبيانا والقرآن الحكيم سيوان دخم بقرآن يكا إنك لمن المرسلين بكمان تويكي كيلواني نرى ون بوري بشاندان زاد. على صراط مستقيم لسر رقائك راستي شي تنزيل العزيز الرحيم أو رقا راستا رقاي أو قرآني كخواي خاوان عزتو مهربان نازلي كردوا يأخذ أو قرآني سوين دم بخوار نازل كرابي خواي عزت عزتو هزو مهربانا لتنذر قوما ماء فهم غافلون تو او الروانا كرابي كسانكيوالا سزاي خوى باترسيني كاوكو بابيرانا نترسين تسرو لبر اوالا فرمان خوى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون راستي امانه اوفر موديي من بسل بشي زوريا نا چسپا و كوتوما دوزخ لادم زادو پريان پركم چونكه اوانه ايمان نهين ان جعلنا في اعناقهم الا لن فهي الى الاذقان فهم مقمحون يوم أو سريان وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون او باوەانە بەڕاتەیەک نقمی بێ باوەڕین و هیچ ڕاستیەک بەدی ناکەن لە بەردەمیانە دیوارێک و لە پشتیانەوە دیوارێکمانندوست کردووە لە نێوان ئەو دوو دیوارەدا گەماۆ کردونو و بەرچاومان تاری کردوون و هیچ نبینوەس و عهیم ئە لا منون چون یکب آوان بیان ترسیانی لس زای خواه یا نهان ترسیانی آوان لهیچ حال که باور نکن و ایمان نهیرن. اینما تُذِرُ مَنِ التَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ تو ناترسینی ب ترسان نیکی و سودی هبه کسینه به شونی قران کویو لپناوه ک کس اگای ل چی اکاو چی نا ک لخوا ب ترسی مروی و مجدی خو له خوشبونو پاداشتی د سپلاوانی بدره ک للای خو او بویدې ان نحنو نحی الموت و نكتب ما قدموا و آثارکم وكل شيء احصيناه في امام مبين براستي ایمن مردوان سیندو كينو، هر چی کردوی خرابيان كردو هموي لايخومن لایخومن هرشي هر چی کاری بو پاش خوئن بجه یشتو هموی تومار کینو هر چی المحفوظ دا بو خاونا کیش ماردو مانا وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون بنمونا باسخا ونودانشتوان دي إنطاكيب وأهل مكبكا كاتكفر استادكان عيسى بغمر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 کاتکدو کس من لهاو رکان حواریونی عیسان نرده لایانو. آوانش بدروزنی دانانو یه میش بنردنی کسی کی سی هم بو یار متی دانیان پشتمن قایم کردنو. همو پیکرب با اهلی دیکانو. یه منیر رایین بالای قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. أهلي ديك إيش بيان وتن أيوه نينو لم رويك وقت بولا ونينو. خواه هیچ کته بکی آسمانی نه نردو تخوارو ایوال درو بولاو هیچ نالین فروستاد کانیش با اهلی دیا کانوت خواه خوی ازانه ایم بولای ایونی رابین وما عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينِ هیچ ارکی کشمن لأستودانی اوانبه او وحی کوا خواه نردویتی پیتانی رابگینین با عشق رای و قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لا اِن لَم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ يمسنكم يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اهلي دي كبيانوتن يمبيو قدومي ايبو خومن بنكبت توشی بد باختی هاتوین بهوی ایوو اگر دزبردار بردارن بلم جور قصانه تان سنگسار تانه کینو سزاکی سخت تان لیامو توشی بی. قالوا طائفكم معكم، اين ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. فرستاده کن پیان وتن نجبتی و شومی ای و بهوی ایم و نیو لگل خوتنایو ل نفسی خوتنایا عایه هر لبر آوا کل لعینی ایم خوا و رج قیامت و و کتاب خراب تویاد خراب بوین ل پیش جاوتنای نخر مسئله آمنیا ای و خوتن خیلی کی ل سنورلادارو زیاد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين لو ما ويدا بيابك بخلط لو بريشارة وهاد بلاي خلقك أم بيا والنبي حبيبي در تاجبو بخلك كيوب خزمينا شواني قسي أم ونبكون كنيرراون بولاي إيه. اتتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهو مهتدون. شو نقصيك فسان يبكون كبخورئ أم شجريتان كانوا دواي كريتان لينا كانوا خواريج الراس تبيشان دعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من یشتیم آو خوانه پرستم کدروستی کردمو همویشتان سرنجام بله آو اگری نوا. آتخد من دونی آله تن یوردن الرحمانو بضر اللاتن عنی شفاعتهم شیء ولا ينكذون ایمن چن پرسراوی کی حجوپوچ لخوا بو لاو بو خمر اقرم کاگر خوا وستی توشی زیان کم بکات کا کاریان بوم هیچ قازان کم پین نگ یانی روزگارم نکن انی اذا لفی ضلال مبین من اگر او پرسراوی حجوپوچانہ بو خمر اقرم و بیان پرستم بیکومان ل گمرای یخی آشکراو تیارتام انني آمنت بربكم فاسمعون اي فر استاذ كان ومن براستي ايمان بخواكي يوهينا كواتباش به قيل دخول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون أهلي ديكا سر أمقساني كوشتين لو كاتدا كأيان كوشت للا ينخوا و راجين را كتوب هاشتيت أبي شوتي خوزق خلقي ديكم ايان زاني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كواخوا اخواي ليم خوشبو قدري قرتمو خسمي بهاشت بل كواهانيش ديكا لبي باور ريها فرمان برداري إخوان بكر دعيا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يماش باش كجراني أو؟ هچ لشکری که مل اسمان و نارد سرخی الکی تا تولی کشتنی او بباوری خوانیان لبسانی نو لوانی شنی اسپایخی وا بنرین ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون سزا لوزی اترنبو تا که نعرتمان بسردا کردنو اكتوبر همو سرد بونهو هنأ سيئن ليشن يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي داخل بأمبن دبي آغانا هيش بيغمري كان نها تسر إلا أكوت نقال تولا قرتي بكردني ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أما آخو نياندي وچن دين وچمان برلوان لناو بردوو هج کام لوو وچ لناو براوانا ناگره نو وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ <تصفيق> وآيتهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبفا منه يقولون نشانه بالجيت وناي خواي بيان زويم مردوي وشكي بشيناي كأمة زندوي أكينوو قجوجي لي أرويانو دانو علي لي ودر أكينو أوانش لود دانو أخون وجعلنا فيها جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون. جوان در در لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تال <سؤال> لباري أوباخاني باسمان كردن بخونو هرواها برهمي كاري دستي خوشيان بخون كالباري أوباخاني دروسيكن وكدو شاو باسوقو ميورج جا آيالا قلقل أميش هشتاس باسي خوي نعمة بخشناكن سبحان الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ومن أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ دار <تصفيق> بردارو لاشتان ايشك او ان خويا نزا ننچيو لكام شيو ناوو لچي پیدا بوا وايه لهم الليل نسلخ منهمها رف اذا هم مظلمون شويش نشانو بالگيت وناي خوايب او كفرانا كدين بيستي رونال خيروجيله ده ارنين يترحمو امجيهانا اكو ناريخيوا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ هروا ها خورش نشاني خوايا كالما داري خوايا ديو أچه تاكاتي آرام قرتني بفرماني خواو أميش بتقدير ريخستني خوايا كدا صلاتي بسر هموشتك أشكيو بهموشت أزانيه والقمر قد درنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. من بريار دوا بخاوني تنما واو منزل تال سرنجاما لأخرى مانجا وكتاري وشكلها تويكوني الذي توا. لس شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون <تصفيق> وتە هیچ کام ناتوانێت لە خەتی خۆی لابدا، یاخوتە ئەویش زاڵ زال بەسەر ڕۆژە و هەموو کاتەکانی داگیر ئەکااو هەر کاام بۆ خۆی لە فەلکی تایبەتی خۆیا و لە دائیرەیەکی خصویدا مەلەوانیەکە و ئایان بو كورييو تو اناي خو امكوا يما اولاد امانه من هلقرت ولا كشتي برل ريبوارانو ايان بينبو املا او لا ما بس لويا كبازر كاناني كوري خو انيرن بولاتي دور بو بازرغاني يا اوك خو ان بكشتي ارون بولاتي دورو جنومنالي شان لك اخوان ابنو سواري كشتيانا كن وَخَلَقُنَا لَهُم مِّمْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ دروسي شمان كردو بوياً لچشنی دريا، دریا شتیکل كان آسواري ببنوك حشتر كحشتر پی آلين كشتي بيابان ياخد خود امیش لدشتو بيابانا او ارکابینه كا کشتی لدریا دا ایبینه وَإِنَّ شَأْ نُضْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ أَجَرْ ما مانبه نقمي دريان أكينو أيان خنكينين اترنا في رياد راسيه بيبها واريانوو نرزقاري شكرين بو في راسا أجر فرزيش بكين ببه إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. مقر مهربانية كل الآن إما ورزقاريا بكبر أو يتا وقتي كيد تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون كاتيب <تصفيق> مخوان ناسانه بودري لخوابترسنو خلو سزاي خوادور بغرن كلا بردستانا يك سزاي دنيا يو لو سزاي كلا باشا ويا ك سزاي روزي بلكو خوارا حمتان بيبكا ولامي أمقسل لآياتك دانيا بلام لآيتي باشا ودركبي واتموا بالاتنا كانوا جوناداني وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هيج معجزه يكون هيج كاراساتك نات لاينو بيشانيا النادره الا كوي نادنيو رويلي ور شرخينن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 کاتکیش پیان بوتره، لو مالو سرودوسامانی خوابیداو ن خرج بکند بو فقیر و هجار لریخ وادا ل ولامی آواندا، آم قصیه ایان بو اکن کعلن. عایق ما خواردمانی بکسانی بدن، اگر خواخوی خواستی لسربوای خوراکی آدنه، یا ول جمرایی کی آشکرای دان نبینین. امر استیدواییا یا خوابو کافرانی افرمی و بیانی جمراییان که یا خواب با زبانی آوانوی فرم و کداوان و خیر صدق بو هجار و فقیر بکنو. اول نشوال عميد و كاديوكانيان في دواتا وياكو نمتا هاذا الوعدو ان كنتم صادقين. ام كافرانا اولين ام سزا وعدى في درا و كيديا تدي ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون. أوانش شاوراني هجناكن لهواري بولا وكدان فلا يستطيعون توسيتا ولا إلى أهله يرجعون. إترنتواني وصية كردنيا هي بوك سكاريانو ناقرين وبنومارو من علية. باركو هالرشوني خويانا ببيستني أوها ورا كيان درشي. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ فُو شكري بصور داو اتر كتوبر اوان لغورا كانيان بهلا بحل داوان ارون بلاي خواي خويا بو ميداني ليا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ألين أيها واربو إما أو كيلمش يندهب خبر هناين كتيان وستبوين أم بخبر هنا أنا أو يكخواي مهربان لدنيادة گفتی داوی نیاو. پیغمبر کانی خواهش که ام خبریان آدایی راستیان فرمو. این تن ایلا صیحه وحدت. فاذا هم جميع لدينا محضرون. او با خبریانان تنها بتعقها واریب کدنگی فکر دنبو داو. كتو برهمو بجاري لاي يمحاصر کران فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون جا أمرو هج کسي هج ستميله ناكره لكمو زورو كستان پاداشتان نادريتا و بجوري أوكاران نبه لدنيادا أتان کردن إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. برست أهل بهشت أمره بناز يعمته خوش والرابورد نخوان وخريكن. هم وأزواجهم في ظلال على الآراء متكئون. خويا نوشنا كعنيان لسير بدا لسرشار بايجوان بالي اللي داوتوا لهم فيها فاكهه و لهم ما يدعون لبهشتا ميوان بو هيو هرشي داواب كن لبهشتا بو نهايه سلام قولا من رب الرحيم سلاميان باوتن للايان خواهي مهربان وابوده وامتاز اليوم أيها المجرمون اي تاوان باركان ويش امرو جب ابنو ولا بياوا باشا كان امر استيش با تاوان باراني اهل دوزه أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عدو مبين. أي بري آدمي ساد آيام من كاتي خوي الرام نسباردنو بيام نوتن كواب بندكي بو الشيطان مكنو مي برستن. شيطان بیگمان دوش من کی اشکلات آنها؟ و آنی عبودونی، هاذا صراط مستقیم. بندکیب و من بکنو، من بپرستنو، آمریکای راست. ولقد اضل من کم جیبلان کثیرا. افلم تكونوا تعقلون براستي الشيطان خلقكي زوري ليا قمرا کردن اي اي فامتن وعقل وفامتان نبوا بكوي شيطانتان کرد هذه جهنم التي كنتم توعدون امي كيستا ايبينن او دو زخيه كغفتتان بأدرا كواب بنصيبتان بي إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون. تأمر ببرنا النبي لس زاي أو كفر دع كاتي خوي كرد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أمرو دميان موركين بواوينتوان انهيج بلينو دستيان قسمان بواكاو هیان شایدیمان بوادا لسر اوکردوانی کاتی خوی کردویانن و تیانیشانی گناهکانیان درکه یا هر دستو پلیان دینی نگو. و لاون شاء لا طمس نه عینیم فاستبق الصراط فانه یبصیرون. ئەگەر بیشمان دوویستایە چاوەکانیان من تەخت و ببیایی ئەکرد جا ئەکەوت نە پەلە بۆ ئەوەی ڕێببدۆزەوە بڕۆن بەڵام چۆن ڕیان دەرەکرد تا بڕۆنوە و اگر بیش من هر لشونی خویا نه امان گورینو پستی یال بری کیتر مان اگر بابریانا اترنی توانی برون بملاو بولاداو و نشاگرانوا بو خار جرانین ومن نعمر هونن کسو فی الخلق افلا يعقلون اویشک تمنی دریش کینو زوری ايش تمين نو بالايكو ركينو روش بروش لرو لاواستريكين تساهشت امان نرفامن اديميساد لخدي خويا ضعيفو خو اتواني همو حالكي بسرا بهيني وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إما محمدي بيغمري خوماً ما نفيري شعر دانان نكر دوو. شعر وطني الشاياني أو نيو بويا روان نيو الشعر زيادة رويزوري تيايو أويش أبي هالراستي بليه أما يأول أخوه بخلقي أجيني وبيل هنا نويخوه روشي قيامة قرآن كيرغارون كرويا بو بري ادمي سعد ليونذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين بو ونيرا وتخوار همو اوكسانه بترسينيك تدرو دونيان زيندو سزاي روشي قيامه جواجب ببو واني كافرنو نايا نسري راس أَوَلَمْ يروا أَنَّا خَلَقْنَا لهم مما عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ أَخُ أَمْ كَافْرَنَ النَّابِينَ كو ايما و ولاخو ولاخي برزمان لبرهامي دستي قدرت وتواناي خومن بودروس كردونو استا اوان خاوني او دروسكراواني يمن وذلنا لها لهم فمنها رطوبهم ومنها يأكلون او اجلو ولاخو ولاخي برزمان بو رامو كردون هايان سواريان ابنو بو سواري بكاريان اهياننو هايشيان الشيرو ماستو كارو الرونو جوشتكيان اخون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون كاليسودو قازانج بو اوان هيا لو جيان لبرانه داو و وكشيرو ماستو دو لقل اواج سباسي خواي خواهن ناكن أخذوا من دون الله آله لعلهم ينصرون. سر راي كسباسي خوانا كان بتيان راجرت وبو خوانا برستنو بهواي واي أوان او أو بتانه بدريت. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون او بتان ناتوان يارمتي او بتبرستان ابدا كاتشي او بتبرستان سربازي امد كراو بوخز متكردني اوان فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تسابق <تصفيق> سي أوان دالجراند نكاكا علين. بتكانيان هوب شيخوان. يا تول إدعاي بقمرة تيدا بدروزندعلين. يا ما أجا من ليه ببنامك كي شيئا للطايوب بأشكره أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ <تصفيق> وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كبر اخوان الناس اسقاني كي رزيو بنمونه بوهناينوا كغويا مردو زينو ناكرتو دروس كردني خوي ليات شو لدلوبي او روسمان كردوا وتي كي اسقاني رزيو زندو وكاتوا مباستي وابو كسناتواني زندوي كاتوا قل يحييها الذي انشاها أول مره وهو بكل خلق عليم تويش أي محمد لا والله ما بلي او كسا زيندو يا كاته وكيا كم جارد روستي كردو كخوايو اكي له موشتي كشيو ازاني امرو كم مرد تشيلي يديو كرزي خولقي ابي بشيو اكبيته تشو چونكو اكريتو واخريتو باليكو بنياده مكي جران لي دروس اكريتو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون أو خواهي لدار صوز تر أو دار آغري بو دروس کردون كا آغرو نبو If you want to learn more about it, if you want to learn more about it, then you can learn more about it. And then you can learn more about it. I am not the one وهو الخلاق العليم هل او خواهي اسمانا كانو زويد درس کردو ناتواني مروي تري وك او مرويانا لشيوي انا درس بكاتوا بلي والله او خواهي خواهي كي درس هموش تيكو زانا بهموش تيكا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهكم فيكون كاري خواه كاتي كبير وشتي ببه هر أوانده بفرمي ببو أوشتيش دزبجي أبيو ديتدي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ديك باكيل هم وخوشونا توابيك بو اخويا فرما روايه هموش تيله دستي اوايو همو يشتن هر بلاي او اگرين مع قيلي كرية سر رضا ورحمة خوائل سر بيلابيعنبروا صلى الله عليه وسلم دجارية وكفر ميتي سورة ياسين سين ضلي قرآنها هركس ام سورة باء إخلاص ونيازي فاق بخوانيو تنيام بستي رزامندي خداو دردسكدني مالو خاني او جهنبأ بي أوابي كمان كخدا لي خوش دبأ سورة يا سين لسر مردي خوتن بخوانيو لسر أوانشتان كوان لحالتي سر مرجع خلاصي تفسيدي نامي دان راوي قورزانا يكورد ما مصامل عبد الكريمي مدرس قرآن بيروس بدنجي محمود خليل الحصري خند نوي فظائل وشكوي صورتكان ما بكر كرحم صديق خند نوي تفسيرك فاتح شيخ محمد سمع خلاصي, خلاصي تفسيري, تفسيري نامي, نامي.